الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطووا في الميزان وأقيم اِذْنَا بِالْقِسْطِ وَلاَ تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَمَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذو العصر والريحان فَبِأَيِّ آلام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 رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء يربك ما تكذبان؟ برج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها ف وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض قل يوم هو في شأنه فبأي آلاء ربكما تكذبان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 يرسل عليكما شواغ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلات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 طوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان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 ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي تكذبان المتكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إن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 إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان ضاخرتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل يبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان عور مقصورات في الخيام فبأي طُمثُهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ متكئين على رفرف خبر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام